والان مع تلاوه عطره للقارئ الشيخ عبد الباري الثبيتي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروه الوثقى واذا الله عاقبه امر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 الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده ان الله سميع بصير الم ترى ان الله يونج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري الى اجر مسمى وان الله بما تعملون خبير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 بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا غيب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحط من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خَلَقَ السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على الأرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يُدَبِّرُ الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة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 وَيَخَافُونَ يَوْمًا عَظِيمًا لَّقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا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 الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خروا سجداً, خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما